في هذه الآية الكريمة أن المراد بها الوحي لأن الوحي به حياة الأرواح كما أن الغذاء به حياة الأجسام ويدل لهذا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقوله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي اتيانه بعد قوله ينزل الملائكة بالروح بقوله أن أنذروا لأن الإنذار إنما يكون بالوحي بدليل قوله قل إنما أنذركم بالوحي الآية وكذلك إتيانه بعد قوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده بقوله لينذر يوم التلاق الآية لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضا وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو ينزل بضم الياء وإسكان النون وتخفيف الزاي والباقون بالضم والتشديد ومن في الآية تبعيضية أو لبيان الجنس وقوله على من يشاء من عباده أي ينزل الوحي على من اختاره وعلمه أهل لذلك كما بينه تعالى بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقول الأظهر في أن من قوله أن أنذروا أنها هي المفسرة لأن إنزال الملائكة بالروح أي بالوحي فيه معنى القول دون حروف فيكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنزال الناس بلا إله إلا الله وأمرهم بتقوى وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا معنى الإنذار ومعنى التقوى قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشيكون بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات والأرض وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم عن أن يعبد معه ما لا يخلق شيئا ولا يملك لنفسه شيئا فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود لا يصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء ولهذا أتبع قوله خلق السماوات والأرض بالحق بقوله تعالى عما يشركون وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره وقوله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وقوله ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض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 أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وقوله جل وعلا ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية وقوله والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الآية إلى غير ذلك من الآيات فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود أما غيره فهو مخلوق مربوب محتاج إلى من يخلقه ويدبر شؤونه بهذا نكتفي أيها المستمع الكريم ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته